CHOIR وجيت الحبيبة و قصرنا기�ерх و محيط على صدري through me وجوهات الحبيبة و قصرنادي و محيط على صدري through العين الكحلة والسلف تقويل والزين والقدمة على صدري through me و مان ننسك و مان نسك كاذن اللي معادي و مان نسك و مان نسك كاذن لي و قbitsلي فكلم معادي ادلالي و مان ننسك و مان القلب ميع الحقار الذي يا المحنا للضاره يا عينيك وحلق المحنا للضاره يا تايني الكبدانه وحتى منين قالوا لي وغادي نروح حتى درت هاديه وراها تصورات <تصفيق> راني نصبر قلبي الكبدانه We need that winner's drum. قصرنا دين ومحيت مجروحه على صدري ثني وجات محتيبه وقصرنا دين على صدري ثني العين الاحلى والسالف الطويل والزين والقدا على حلقمار يدخلوا المحنا المحنا للضاره يا وقداو في قلبي نار Türkiye يا ولاد وقوني المراه نساكم ما نساتك نساك وراك دي حتى معاك الا اليوم ما صبرت عيني يا الكبدان وحتى من إن قالوا لي بزالي روحتى صبرت عيني يا الكبدان وحتى من إن قالوا لي بزالي روحتى درت هابيه وراح راني ينصبر قلبي كبدان وحال Vora que dit l'acqual m'a